قال المَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ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 الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَوْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرُسَلنَّ فِي قَريَةِم مِن النَّبين إِللاا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالبَسَِ وَظَّر إِلَ عََّهُم مبدلنا مَكَانَ السيئة الحسنة حتى عفا وقال قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 يَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُم نَائِمُونَ أَوَ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم لَنَطْبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقَصَصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنَّى كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ دَعَتْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ نُوحًا بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالُوا سَيَأْتِي فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ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 فَالْقَاعَصَاهُ فَإِذَا هِيَ سُبْحَانٌ نَّبِيٌّ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيَاضٌ لِّلنَّاظِرِينَ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَنرُودُ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلِ الْفِيلَ مَدَائِنَ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ Zene Bədar H интерəl Vərəl لَنَا لَأَجْرًا zəller zənin hər-자�ın kəmmi Nawz ümbəli mü Hər gə framework được mü أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم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 لِقَيَّ السَّحَرَةِ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَعْزِنَ لَكُمْ انَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَ فِي سَُّ لَ أُصَلِّبَكُم أَجمَعيد قَاوا إِ إِلَ رَببِنَا مُن قَالِبُون وَمَا تَ قُمُ إِلَّا İnə ləmməcətnə rəbbənə əfrə uəleynə وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ يَفْسِدُ فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَ آلِهَتَكَ ۖ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّا فَالِقُ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 ساتينا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ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 بِ بِهِ مِنْ آيَةِلتَسحَرنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لك بِمُؤمنيد فَأَرُسَلناَا عَلَيْهِ مُُّثَانَ وَجَادَ غَلقُم لَنُظْفَذَ فادعوا الدم ايات نتصلات فاستكبروا كانوا طغيم نجرمين ولمّا خطر عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك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 وَمِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا Kəlmət kəlmət rəbbəkəl hüsnə bəni əsirələ bəma əsirələ bəma əsirələ vədəmərnə maa kənə yəçnə fərəun vəqələ vəqələ vəqələ vəqələ بِبَنِي اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إن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 عل العالمين واذا نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ما يستحيون نسائكم وفي ذلكم فَعدْنَا مُسَسَاسينَ لَلَة وَأَتْمَمنَاهَا بعَشْرٍ فَتَدَّ مِ قاتُ رَبِّهِ أَو بَعينَ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 قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر نوسى صعقا فلما قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِغِسْلَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ ما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 سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بِهَا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَ تُحبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم ير ان فَهُمْ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا الظَّالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ رَأَوْا أَن وَلُّ قالَاوا لَ إِلَمْ يَرُحَمنَا رَبّنَا وَيَوْفِ لَنَا لَنَكََُّ مِنَ الْخَاسِِرِين وَلَمْ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 وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغثور رحيم ولما سكت عن نوسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فاختار نوسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما فَأَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَتَقَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنِّي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُظِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَن تُوَلِّيَنَا تَوفِّرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ وَمَا كُنْتُ بِالْأَلْفِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هدنا إِلَيْكَ رَاجِعُونَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ فَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ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 والتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه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 بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وَمِنْ قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه وَقَطَعْنَا هُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا ثُمَّ أَرْهَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ يُرِيدَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَمَدَّسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عينا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 Və mə zəlamunə və ləkin kənu ənfusəm yəzlimun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 فَلَمَّا عَزَمَ عَتَمَهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ ألم يَأْخُذُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ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 لِإِذْ نَطَقُوا الْجَبَلَ فَأَنْقُذُوهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ قُلْ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا مِن قبل وكنا ذرية من بعدهم أَفَتُهْلِكُونَ بِما فَعَلَ الْمُضْطَرُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ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 إِن تَحْمِل عَلَيْهِ يَلْهَث أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ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 وَلَقَدْ أَذَرَنا لِجَهَنَّمَ مَكَثِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سَيُنْذِرُ زَٰعْنَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَمِنَّا خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ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 في فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضِلَّ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 Qul, ləəmlik linəfsi nəfəm vəla zərra illa məşəə alləhə vələ quntu ələm ələm əlgəybə ləsəkθərt mənəl-kəyər وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَسْقَتِ الدَّعَا عَلَّاهَا رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ لا يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم وَإِن وإن تدعوهم إلى الهدى سَلاَ ءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعُوتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادقين أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ كِيدُهُمْ فَلَا تُضِرُّون إِنَّ وَلِيَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى والَّذينَ تَدَعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطعونَ نَصْْرَكُم وَلَا أَنْ فُسَهُم يَن صُرُون وَإِن تَدَرُهُم إلىلَى الهُدَا ل يَسْمَعُ تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ بَصِيرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَمِّ ما لا يقصرون واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يحل الي من ربي هذا بص وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهد من القول بالغدب والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفاق قُلِ الانْفَعِلُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ فَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم يُكِرُّ اللَّهُ عِجْلَتَ قُلُوبِهِمْ وَإِذَا تُليتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 İz yuşşiqümün nüğasə əmanətən minhü və yunəzzil عليkum minə əssəmə əmək ال يطَههِرَكُم بِهِ وَيزْهِ بًَاكُمْ بردزَ الشَّي طَانِ وَلَ بِ طَعَلَ قُل بِكُم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 ذَلِكَ بِأََّهُم شَاقَقُ اللهَّ رَسُله وَمَإِ ي الله رَسُهُ فَإِن اللهَّه شَديدُ العقَضَ ذلكم فازنقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأذبار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 فَلَم تَقْتُلُهُم وَلَِ اللهَّهَ قَتَلَهُم فمَا رَمَيتَ إذَ مَيتَ وَلَكَِّ اللهَّهَ رَمَا وَلُبلَ المُؤْمِنينَ مِنهُ بَل أَن إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُم وَأَنَّ اللَّهَ مُحِيلُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُدُّوا نَعُدّ وَلَن تُنْيَأَ عَنكُم فِئَتُكُم شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا سَمِعُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلًّا وَهُمْ مُعْرِضُونَ يا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 اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَذَكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي تَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا Tem وَأَُmtaلَmلَ أََّ أَ ku wa أَ la duُ kum fi الله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 فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْثُرُونَ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 وََّذينَكَفَرُون إلَ جَهَن نَّما يُحشَّررُون لِيَمزَ اللَّهُخَب سَمِنَ الط بِ وَيَجَعَلَ الْ الخَب سَبَ وَهُ عَ بَعضٍ فَيَرركُمَهُ جَمًا فَيَجَعَهُ فِي جهنم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 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى ونعم صَدَقَ اللَّهُ